أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أن نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على. نُدِلَّ أَمْثَالَكُمْ وَنُنْشِئَكُمْ فِيمَا لَا تَعْلَمُونَ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَى فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ أَفَرَأَيْتُم مَّا تَحْرُثُونَ أَأَنتُمْ تَزْرَعُونَهُ نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا مغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء أَأَنتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنْزِلُونَ لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ أُجَاجًا فَلَوْ لَا تَشْكُرُونَ <تصفيق> أَفَرَأَيْتُمُ النَّوْرِ شأتم شجرتها أن نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم